الله انهم الذين يظلمون على العالمين ما هي يومئذ ايا عبد وايا اسلم ان دينوا Qualseственu ubi ya子 ni وأردوا بعدهم وإياه وردون وآلوا لما أرسلتم صدقا وديا يفتقون ولا تلبسوا الحق في البلد وتأتوا الحق وأنكم تعلمون وتقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وردعوا مع الله هتأهر I love you